سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يغفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى Wyetjennabul ashqo Aladzi yaslan nahr al kubro, Thummala yamutu fiha, Walla yahya. Qad aflah mana tazka, Wadzkar asma Rabbihii fasyalla. Balta'khirun al hayat al